أتبكينه يا فاطمة بينما كانت الربيع بنت النضر تتأمل أصابع أخيها الشهيد أنس كانت فاطمة بنت حرام مشغولة بسكب دموعها على حبيبيها الشيخين زوجها عمرو بن الجموح وأخيها عبد الله نهضت بعد أن احترق جوفها نحو بعيرها ثم نادت من يعينها على حملهما وبعد أن عادلتهما على البعير أمسكت بزمامه وانطلقت إلى المدينة لتدفنهما في مقابر العائلة سارت لا تدري ما الذي ستقوله لبنات أخيها التسع فرآها ابن أخيها جابر على مشارف المدينة فزاد مرآه همومها بكى حين رأى والده وزوج عمته وبكت عمته لكن صوتا أوقف بكاءهما رجل ينادي بأعلى صوته ينادي كل الذين أخذوا شهداءهم إلى المدينة قائلا ألا إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلا فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت عاد جابر وعمته إلى أرض أحد ولما وصل أنزلهما عن ظهر البعير فأخذتهما موجة من البكاء إن جابر على وجه أبيه الحنون يكشفه يمطره بدموعه فاقترب منه بعض الصحابة ونهوه لكنه لم يستجب أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى احتفاء في السماء فوق جابر وأبيه اقترب فرآه يبكي والصحابة ينهونه عن البكاء فلم ينهه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عمته فاطمة التي على نحيبها أقبل صلى الله عليه وسلم نحو هذا الفقيد الغالي، ثم قال لأخته تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء بدمائهم، ولم يصلي عليهم وبشرهم قائلا أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك ولما رأى صلى الله عليه وسلم أن القتلى بالعشرات قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا قال جابر فقدموا أبي بين يدي رجلين أتم الصحابة دفن شهدائهم وأخذ الساحة سكون حزين وفي إحدى لحظات السكون الحزينة تلك التفت صلى الله عليه وسلم إلى جابر فألمه انطواؤه ورق وقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ انتشر جابر رأسه من انكساره وهمومه ونظر لقرة عينه ونبيه صلى الله عليه وسلم فبثه أحزان تسع أخوات يتيمات ينتظرن والدهن ولا يدرين أن اليتم سيأتي بدلا منه قال جابر يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا فأزال صلى الله عليه وسلم جل أحزانه حين قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك